الفصل العاشر تندين العرب لأوروبا تأثيرهم في الشرق والغرب تأثير العرب في الشرق خضع الشرق لكثير من الشعوب كالفرس والأغارقة والرومان إلى آخره ولكن تأثير هذه الشعوب السياسي إذا كان عظيما دائما فإن تأثيرها المدنية كان ضعيفا عموما وإذا عدوت المدن التي كانت تملكها هذه الشعوب رأسا رأيتها لم توفق لفرض دينها ولغتها وفنونها ومن ذلك أنظلت مصر الثابتة في زمن البطالمة وفي زمن الرومان وفية لماضيها وكان ما تعلم من اعتناق الغالبين لديانة المغلوبين ولغتهم وطراز بنائهم فيها وكان ما تعرف من إقامة البطالمة لمبانيهم التي رممها القياصرة على الطراز الفرعوني وما عجز الأغارقة والفرس والرومان عنه في الشرق قدر عليه العرب بسرعة ومن غير إكراه ومن ذلك أن مصر التي كان يلوح أنها أصعب أقطار العالم إذ للمؤثرات الأجنبية نسيت في أقل من قرن واحد مر على افتتاح عمر بن العاص لها ماضي حضارتها الذي دام نحو السبعة آلاف سنة معتنقة دينا جديداً ولغة جديدة وفناً جديداً اعتناقاً متيناً دام بعد توار الأمة التي حملتها عليه ولم يغير المصريون دينهم سوى مرة واحدة قبل العرب وذلك حين خرب قياصرة القسطنطينية بلاد مصر بتحطيمهم جميع آثارها أو تشويهها وجعلهم القتل عقوبة من يخالف حظر عبادة آلهتها الأقدمين وهكذا عان المصريون ديناً جديداً فرض عليهم بالقوة اكثر من اعتناقهم له وما كان من تهافت المصريين على نبذ النصرانية ودخولهم في الاسلام يثبت درجة ضعف تأثير النصرانية فيهم وما وفق العرب له في مصر من التأثير البالغ اتفق لهم مثله في كل بلد خفقت فوقه رايتهم كافريقيا وسوريا وفارس الى اخره وبلغ نفوذهم بلاد الهند التي لم يدخلوها الا عابري سبيل وبلغ بلاد الصين التي لم يزوروها إلا تجارة ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب وذلك أن جميع الأمم التي اتصل العرب بها اعتنقت حضارتهم ولو حين من الزمن وأن العرب لما غابوا عن مصرح التاريخ انتحل قاهروهم كالترك والمغول إلى آخره تقاليدهم وبدوا للعالم ناشرين لنفوذهم أجل ماتت حضارة العرب منذ قرون ولكن العالم لا يعرف اليوم عن غير دين أتباع النبي ولغتهم في البلاد الممتدة من المحيط الأطلنطي إلى السند ومن البحر المتوسط إلى الصحراء ولم يتجلى تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة والفنون وحدها بل تجلى في ثقافته العلمية أيضاً ومن ذلك أن المسلمين كانوا ذوي صلات مستمرة بالهند والصين وأنهم نقلوا إليهما قسما كبيرا من المعارف العلمية التي عدها الأوروبيون من أصل هندوسي أو صيني فيما بعد. وقد أصاب سيدوي في توكيد هذا الأمر، فذكر على سبيل المثال أن العربي البيروني المتوفى سنة 1031 ميلادية أتحف الهندوس في أثناء سياحته في بلادهم بمختارات مهمة من كتب العلم. فنقلوها بعدئذ نظما إلى السنسكريتية على حسن عادتهم ويجب ألا تستنبط من هذا القول نتائج واسعة فإذا كان العرب أفضل من الهندوس علما كما هو واضح فإنهم دونهم فلسفة وديانة ويظهر أن اقتبسه الصينيون من العرب أهم مما أخذوه الهندوس عنهم وقد بينا في فصل سابق أن علوم العرب دخلت الصين على أثر الغارة المغولية وأن الفلكية الصينية الشهير كوشو كينغ تناول رسالة ابن يونس في الفلك في سنة 1280 ميلادية وأذاعها في بلاد الصين وأن الطب العربي أدخل إلى الصين وقتما ما غزاها كوبلاي أي في سنة 1215 ولا يزال تأثير العرب العلمي في أهل المشرق جاريا ولا يزال الفرس يدرسون العلوم في كتب العرب وقد ذكرنا أن للغة العرب في بلاد الفرس شأنا كالذي كان للغة اللاتينية في العرب في القرون الوسطى تأثير العرب في الغرب تأثير العرب العلمي والأدبي نثبت الآن أن تأثير العرب في الغرب عظيم أيضا وأن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها والحق أن تأثير العرب في الغرب ليس أقل منه في الشرق ولكن بمعنى آخر فأما تأثيرهم في الشرق فتراه باديا في أمر الدين واللغة والفنون على الخصوص وأما تأثيرهم الديني في الغرب فتراه صفرة وترى تأثيرهم الفنية واللغوية فيه ضعيفا وترى تأثيرهم العلمية والأدبية والخلقية فيه عظيما ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل الحضارة إليها إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين كانت الحضارة الإسلامية في إسبانيا صاطعة جدا رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجا يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرؤون وأن أكثر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان المساكين الجاهلين الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم ليكشطوا كتب الأقدمين النفسية بخشوع وذلك كيما يكون عندهم من الرقوق ما هو ضروري لنسخ كتب العبادة. ودامت همجية أوروبا البالغة زمنا طويلا من غير أن تشعر بها. ولم يبدو في أوروبا بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من الميلاد. وذلك حين ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم فولوا وجوههم شطر العرب. الذين كانوا أئمة وحدهم ولم تكن الحروب صليبية سببا في إدخال العلوم إلى أوروبا كما يردد على العموم وإنما دخلت العلوم أوروبا من إسبانيا وسقلية وإيطاليا وذلك أن مكتبا للمترجمين في طليطلة بدأ منذ سنة 1130 ميلادية ينقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية تحت رعاية رئيس الأساقف ريمون وأن أعماله في الترجمة كللت بالنجاح، ما بدا للعرب بها عالم جديد، ولم يتوان الغرب في أمر هذه الترجمة في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر، والقرن الرابع عشر من الميلاد، ولم يقتصر الغرب على ترجمة مؤلفات علماء العرب، كالرازي وأبي القاسم وابن سينا وابن رشد إلى آخره، إلى اللغة اللاتينية. بل نقلت إليها أيضا كتب علماء اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم الخاصة ككتب جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرستو وأكليدس وأرشميدس وبطليموس فزاد عدد ما ترجم من كتب العرب إلى اللغة اللاتينية على 300 كتاب كما روى الدكتور لوكلير في كتابه تاريخ الطب العربي والحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد وبفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات كتب اليونان التي ضاع أصلها ككتاب أبلونيوس في المخروطات وشروح جالينوس في الأمراض السارية ورسالة أرسطو في الحجارة إلى آخره وأنه إذا كانت هناك أمة نقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعالم الزمان القديم فالعرب هم تلك الأمة لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافاً أبدياً قال ميسيو لابري لو لم يظهر العرب على مصرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا في الآداد عدة قرون وعرب الأندلس وحدهم هم الذين صانوا في القرن العاشر من الميلاد وذلك في تلك الزاوية الصغيرة من العرب العلوم والآداب التي أهملت في كل مكان حتى في القسطنطينية ولم يكن في العالم في ذلك الزمن بلاد يمكن الدرس فيها غير الأندلس العربية وذلك خل الشرق الإسلامي طبعا وإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى القليلون لطلب العلوم في الحقيقة ونذكر منهم على حسب بعض الروايات التي هي موضوع جدال من غير أن يثبت عدم صحتها جيربرت، الذي صار بابا في سنة 999 ميلادية باسم سلفستر الثاني والذي أراد أن ينشر في أوروبا ما تعلمه فعد الناس عمله من الخوارق واتهموه بأنه باع روحه من الشيطان ولم يظهر في أوروبا قبل القرن الخامس عشر من الميلاد عالم يقتصر على استنساخ كتب العرب وعلى كتب العرب وحدها عول روجر بيكين وليونارد الويزي وآرنود الفيلونوفي وريمون لول وسانتوما وآلبرت الكبير والأذونش العاشر القشتالي إلى آخره قال ميسو رينان إن آلبرت الكبير مدين لابن سينا في كل شيء وإن سانتوما مدين في جميع فلسفته لابن رشد وظلت ترجمات كتب العرب ولسيما الكتب العلمية مصدرا وحيداً تقريبا للتدريس في جامعات أوروبا خمسة قرون أو ستة قرون ويمكننا أن نقول إن تأثير العرب في بعض العلوم كعلم الطب مثلا دام إلى أيامنا فقد شرحت كتب ابن سينا في مونيليا في أواخر القرن الماضي وبلغ تأثير العرب في جامعات أوروبا من الاتساع ما شمل معه بعض المعارف التي لم يحقق فيها تقدما مهما كالفلسفة مثلا فكان ابن رشد الحجة البالغة للفلسفة في جامعاتنا منذ أوائل القرن الثالث عشر من الميلاد ولما حاول لويس الحادي عشر تنظيم أمور التعليم في سنة 1473 ميلادية أمر بتدريس مذهب هذا الفيلسوف العربي ومذهب أروستو ولم يكن نفوذ العرب في جامعات إيطاليا سيما جامعة بادو أقل منه في فرنسا فقد كان للعرب فيها شأن كالذي بدا للأغارقة واللاتين بعد عصر النهضة ويمكن للقارئ أن يتمثل ساعة نفوذ العرب من الاحتجاج الصاخب الاتي الذي قاله الشاعر الكبير بيترارك يا عجبا استطاع ششرون أن يكون خطيبا بعد ديموستين واستطاع فيرجل أن يكون شاعرا بعد أوميرس فهل قدر علينا ألا نؤلف بعد العرب لقد تساوينا نحن والأغارقة وجميع الشعوب غالبا وسبقناها احيانا خل العرب فيال الحماقة ويال الضلال ويا عبقرية إيطاليا الناعسة أو الخامدة ولم يكن للقرآن تأثير في جميع مذاهب العرب العلمية والفلسفية التي نشروها في العالم في خمسة قرون كما أنه لم يكن للتوراة أثر في كتب العلم الحديثة ولا عجب فالقرآن مجموعة أحكام كان يحترموها العلماء تقريبا لأنها مصدر سلطان العرب ولملاءمتها احتياجات الجماهير التي ليس من طبيعتها أن تكترث للعلوم والفلسفة في كل زمن إلا قليلة غير أن العلماء كانوا لا يبالون بما بين نتائج اكتشافاتهم ونظريات الكتاب المقدس القرآن من الاختلاف فإذا ما بلغت أفكارهم الحرة عامة الناس اضطر حماتهم من الخلفاء عادة إلى نفيهم لأجل محدود احتراما للشعور العام وإذا ما هدأت الزوبعة بسرعة استدعاهم الخلفاء ولم يبدو عدم التسامح بين المسلمين إلا بعد أن اضمحل سلطان العرب في القرن الثالث عشر من الميلاد وصارت سلطتهم قبضة شعوب ثقيلة شرسة غير مهذبة من ترك وبربر وغيرهم كما أشار إلى ذلك بحق ميسيو رينان وليست المذاهب مصدر عدم التسامح في الغالب بل الأشخاص وكان العرق العربي من التهذيب والسماحة ما لا يحيد معه عن هذا التسامح الذي أقام الدليل عليه في كل مكان منذ بدء فتوحه ويمكن القول بأن التسامح الديني كان مطلقا في دور ازدهار حضارة العرب وقد أوردنا على هذا غير دليل ولا نسب فيه وإنما نشير إلى ما ترجمه ميسيو دوزي من قصة أحد علماء الكلام العرب الذي كان يحضر ببغداد دروسا كثيرة في الفلسفة يشترك فيها أناس من اليهود والزنادقة والمجوس والمسلمين والنصارى إلى آخره فيستمع إلى كل واحد منهم باحترام عظيم ولا يطلب منه إلا أن يستند إلى الأدلة الصادرة عن العقل لا إلى الأدلة المأخوذة من أي كتاب ديني كان فتسامح مثل هذا هو مما لم تصل إليه أوروبا بعدما قامت به في أكثر من ألف سنة من الحروب الطاحنة وما عانت من الأحقاد المتأصلة وما منيت به من المذابح الدامية وإذا كان تأثير العرب عظيما في نواحي أوروبا التي لم يسيطر عليها إلا بمؤلفاتهم أبصرنا أنه كان أعظم من هذا في البلاد التي خضعت لسلطانهم كبلاد إسبانيا التي نرى أن أفضل وسيلة لتقدير تأثير العرب فيها تقديرا قاطعا هو أن ننظر إلى حالتها التي كانت عليها قبل فتحهم إياها وفي أثناء سيادتهم لها وبعد إجلائهم عنها فأما حالها قبل الفتح العربي وفي أيام سلطتهم فقد بحثنا فيها وذكرنا درجة السعادة التي تمت لها في زمن دولتهم وأما حالها بعد العرب فقد تكلمنا عنها أيضا وستتاح لنا العودة إليها حينما نبحث في ورثة العرب عما قليل فهناك نرى أنها هبطت بعد إجلائهم إلى دركة من الانحطاط لم تنهض منها حتى الآن ولن يجد الباحث مثالا أوضح من هذا لتأثير أمة في أمة أخرى والتاريخ لم يشتمل على ما هو أبرز من هذا المثال ومما تقدم ننتهي إلى نتيجتين مهمتين الأولى هي أنه لم يكن للإسلام ديانة تأثير في آثار العرب العلمية والفلسفية والثانية هي أن فضل الشرق في تأثيره في الغرب يعود إلى العرب وحدهم وأما الشعوب التي حلت محل العرب وإن اتفق لها شيء من التأثير السياسي أو الديني لم يكن تأثيرها العلمي والأدبي والفلسفي في غير درجة الصفر تأثير العربي في فن العمارة للعرب لا ريب تأثير في فنون أوروبا وليس في فن عمارتها ولكنه يبدو لي أضعف مما يعتقد على العموم ولا أرى أن يبحث عنه حيث أريد وجوده ومن ثم أن يقال إن الطراز القوطي أخذ عن العرب في القرون الوسطى مثلا ومع أنني أوافق مع كثير من المؤلفين على أن أوروبا اقتبست الأقواس القوطية أي الأقواس المصنوعة على رسم البكارين من العرب والعرب قد استعملوها في مصر سقلية وإيطاليا منذ القرن العاشر من الميلاد تراني لا أقول إننا مدينون للعرب بطرازنا القوطي لما أرى من الفرق العظيم بين كنائسنا التي أقيمت عليه في القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر من الميلاد وما بني في أي من هذين القرنين من المساجد ولأن أقواس الأبواب والنوافذ المصنوعة على رسم البكارين ليست كلما في العمارة القوطية التي تتألف من عناصر مختلفة لا تقدر قيمتها إلا بعد البحث في مجموع البناء والحق أن الطراز القوطية لم يستند إلى عنصر واحد فهو مشتق من الطراز الروماني الذي هو وليد الطراز اللاتيني والطراز البيزنطي وذلك بعد سلسلة من التطورات والحق أن الطراز القوطية ظهر بعد أن تم تكوينه فنا مبتكرا مختلفا عن فنون العمارة السابقة فتعد كل كنيسة قوطية أتقن بناؤها من أجمل ما شاد الإنسان من المباني التي لا أستثني منها أكمل الآثار الإغريقية اللاتينية القديمة وهنا أقرر أن الغرب اقتبس أصول فن عمارته من العرب وأن لعروق الغرب احتياجات وأذواق تختلف عن احتياجات الشرق وأذواقه وأن بيئات الغرب مباينة لبيئات الشرق وأن الفنون وليدة احتياجات أحد الأدوار ومشاعره فكان ما نراه من اختلاف فنون الغرب عن فنون الشرق بحكم الضرورة وإنني على ما قررت من عدم المشابهة بين الطراز العربي والطراز القوطي بعد أن تكون لا أنكر أهمية الفروع التي اقتبسها الغربيون من الشرقيين ولم أنفرد بهذا الاعتراف بل اعترف بذلك أكثر المؤلفين حجة واسمع ما قاله باتسه لا يجوز الشك في أن البنائين الفرنسيين اقتبسوا من الفن الشرقي كثيرا من العناصر المعمارية المهمة والزخارف في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد ألم نجد في كتدرائية يوي التي هي من أقدس البنايات النصرانية بابا مستورا بالكتابات العربية؟ لم تقم في أربونا وغيرها حصون متوجة وفق الذوق العربي؟ وذكر مسيو لونورمان الذي هو حجة في هذه الموضوعات مثل باتسه أن تأثير العرب واضح في كثير من الكنائس الفرنسية ككنيسة مدينة ماجلون 1178 ميلادية التي كانت ذات صلات بالشرق وكنيسة كاندامين والوار وكنيسة جاماشسوم إلى آخره وألمع ميسيو شاربالان إلى مقتبسه الأوروبيون من العرب في فن العمارة وقال أرى من غير مبالغة في مال أمة من التأثير في أمة، وذلك خلافا لما يصار عليه اليوم أن الصليبيين الذين شاهدوا مشتمل عليه الفن العربي من المشربيات وشرف المآذن والأفاريز أدخلوا إلى فرنسا المراقب والجواسق والأبراج والأطناف والسياجات التي استخدمت كثيرا في العمارات المدنية والحربية في القرون الوسطى. ولم يكن مسيو بيريس الأفيني المتخصص في فن العمارة العربي على غير هذا الرأي فقد قال إن النصارى أخذوا عن العرب الأبراج الرائعة التي استخدمها الغرب بكثرة حتى أواخر القرن السادس عشر من الميلاد ولا يغرب عن بالك أن الأوروبيين كانوا يستخدمون في القرون الوسطى كثيرا من بنائي الأجانب في إقامة مبانيهم وأنهم كانوا يوحون إليهم مثل ما كان يوحي به العرب إلى بنائي البيزنطيين وأن هؤلاء المعماريين كانوا يجيئون من كل مكان، وأن شارلمان كان يأتي بالكثير منهم من الشرق. وقد نقل ميسيو فياردو عبارة من كتاب تاريخ باريس لدولور، جاء فيها أن مهندسين معماريين من العرب استخدموا في إنشاء كنيسة نوتردام الباريسية. ويتجلى في إسبانيا على الخصوص تأثير العرب المعماري العظيم الذي غفل عن ذكره العلماء المشار إليهم. وقد ذكرنا في فصل سابق. أنه نشأ عن تمازج فنون العرب والنصارى طراز خاص يعرف بالطراز المدجن الذي ازدهر في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر من الميلاد على الخصوص وترى في الصور التي نشرناها في هذا الفصل أمثلة مهمة لذلك وما أبراج كثير من كنائس طليطلة إلا مقتبسة من المآذن وليست المباني التي شهدها النصارى في الولايات المستقلة في العهد الإسلامي إلا عربية أكثر منها نصرانية وذلك كقصر شاقوبيه الشهير الذي نشرت له عدة صور فتدل إحدى هذه الصور التي التقطناها من رسم قديم على حاله قبل حريق سنة 1862 ميلادية وتدل الصور الأخرى الفوتوغرافية الأصل على حاله في الوقت الحاضر ولا نجهل أن قصر شاقوبيه هذا أقيم في القرن الحادي عشر من الميلاد أي أقيم في أيام السيد بأمر الأذفونش السادس الذي طرده أخوه من ممالكه والتجأ إلى عرب طليطلة ودرس قصرهم فيها وعاد إلى ممالكه وأنشأ قصرا شبيها به ومما يزيد قصر شاقو به قيمة إمكانوا عده مثالا للقصور العربية المحصنة التي أقيمت في بلاد إسبانيا ثم عفى رسمها تقريبا في الوقت الحاضر ويلوح لي أن آثارا كثيرة عدها بعض المؤلفين من المباني القائمة على الطراز القطي الخالص كبرج بليم الذي أنشئ بالقرب من أشبونة ذات مسحة عربية بشكلها العام وأبراجها المطنفة وشرفها وبجزيئات أخرى فيها أجل قد يرى أن تأثير العرب في إسبانيا زال تماما ولكن بعض المدن الإسبانية سيما أشبيليا حافلة بذكريات العرب ولا تزال بيوتها تبنى على الطراز الإسلامي وهي لا تختلف عن نماذجها إلا بفقر زخارفها ولا يزال الرقص والموسيقى فيها على الطريقة العربية، ويشاهد الدم الشرقي فيها بسهولة كما ذكرت ذلك سابقا. أجل، يمكن أن تباد أمة وأن تحرق كتبها، وأن تهدم آثارها، ولكن تأثيرها يكون أقوى من القلز غالبا، ولا يستطيع الإنسان محوه، ولا تكاد العصور تقدر عليه. تأثير العرب في الطبائع لا نعود إلى ما فصلناه في فصل سابق عن تأثير العرب الخلقي في أوروبا وإنما نذكر أننا أثبتنا فيه الفرق العظيم بين سنيورات النصارى وأشياء النبي في ذلك الزمن وأن النصارى تخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعرب واقتباسهم منهم مبادئ فروسيتهم وما تؤدي إليه هذه المبادئ من الالتزامات كمراعاة النساء والشيوخ والأولاد واحترام العهود إلى آخره ونذكر أننا بينا في فصلنا عن الحروب الصليبية أن أوروبا النصرانية كانت دون الشرق الإسلامي أخلاقا بمراحل. فإذا كانت للديانات ما يسند إليها وما نجادل فيه من التأثير في الطبائع على العموم، أم كانت المقابلة بين الإسلام والأديان الأخرى التي تزعم أنها أفضل منه على الخصوص؟ وقد تكلمنا في ذلك الفصل بما فيه الكفاية عن تأثير العرب الخلقي في أوروبا، فنحيل القارئ عليه. وإنما نذكر القارئ بالنتيجة التي توصل إليها أيضا العلامة المتدين ميسيو بارت هيلر في كتابه عن القرآن حيث قال أسفر التجارة العرب وتقاليدهم عن تهذيب طبائع سينيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى وتعلم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرحمها من غير أن يفقدوا شيئا من شجاعتهم وأشك في أن تكون النصرانية وحدها قد أوحت إليهم بهذا مهما بولغ في كرمها وقد يسأل القارئ بعدما تقدم لما ينكر تأثير العرب علماء الوقت الحاضر الذين يضعون مبدأ حرية الفكر فوق كل اعتبار ديني كما يلوح لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضا وهو أن استقلالنا الفكرية لم يكن في غير الظواهر بالحقيقة وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد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 إن اليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم والآداب في الزمن الماضي أدركنا بسهولة سر جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في تاريخ حضارة أوروبا ويتراء لبعض الفضلاء أن من العار أن يرى أن أوروبا النصرانية مدينة لأولئك الكافرين في خروجها من دور التوحش عار ظاهر كهذا لا يقبل إلا بصعوبة نختم هذا الفصل بقولنا إنه كان للحضارة الإسلامية تأثير عظيم في العالم وإن هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم وإن العرب هذبوا البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان بتأثيرهم الخلقي وإن العرب هم الذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية بتأثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا ستة قرون